اننا انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلينفعه فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انت عليه بوكي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 إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون